ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن توفدو إن استطعتم أن توفدو من أقطار السماوات والأرض فوفدو لا توفدون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم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 نقاص رات الطرف لم يط مثل الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء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 يا تكذبان مدهم فبأي آلاء يا تكذبان فيهما عينان نظاها فبأي آلاء يا تكذبان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 مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متنق